يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر فجران ويقول البعض فجر كاذب وفجر صادق فهل هذا كان يؤذن بلال مرة وعبد الله بن أم مكتوم مرة أخرى ولماذا لا يعمل بهذا الآن في الكثير من المساجد يقول الله سبحانه في شأن الصيام وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ويقول في شان الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم فإنه ينادي بليل فاكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وروى الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفجر فجران فأما الفجر الذي يكون كذلب السرحان أي الذئب فلا يحل الصلاة ويحل الطعام وأما الذي يذهب مستطيلاً أي ممتداً في الأفق فانه يحل الصلاة ويحرم الطعام ومن رواية البخاري أنه صلى الله عليه وسلم مد يده عن يمينه وعن يساره يؤخذ من هذا أنه كان هناك أذانان للفجر أيام النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الأول كان للتنبيه والاستعداد للصيام والثاني كان للامتناع عن الطعام والشراب وبدء الصوم وحل صلاة الفجر ويا ليت المساجد تأخذ بذلك إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يؤخذ أن هناك ضوئين في آخر الليل أحدهما يظهر في الأفق من أعلى إلى أسفل كالعمود والثاني كان يظهر بعده ممتدا في الأفق عرضا يمينا ويسارا والثاني هو الفجر الصادق المعول عليه في الصيام وصلاة الفجر وجاء في رواية لمسلم عن المدة التي بين الأذانين جاء ما نصه ولم يكن بينهما أي بلال وابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا وبدء الأول مختلف فيه لكن قد يؤخذ تعيين مبدئه من رواية النشاء والطحاوي من حديث عائشة أنه لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا وكان يؤذنان في بيت مرتفع كما أخرجه أبو داود فيكون الأذان الأول قبل الفجر بقليل لكن جاء في شرح النووي لصحيح مسلم قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر وهذا يدل على أن الأذان الأول كان قبل الوقت بوقت طويل لا يمكن تحديده هذا وقد خالفت بعض الجماعات التقويم المعمول به لأوقات الصلاة وبخاصة الفجر وقالوا إنه بعد التوقيت المنشور بالنتائج بثلث ساعة ورد على ذلك الإدارات الفنية المتخصصة وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 22 من نوفمبر 1981 بما نصه إن الحساب الفلكي لمواقيت الصلاة الذي تصدره هيئة المساحة المصرية عرض على لجنة متخصصة من رجال الفلك والشريعة فانتهت إلى أن الأسلوب المتبع في حساب مواقيت الصلاة في جمهورية مصر العربية يتفق من الناحية الشرعية والفلكية مع رأي قدامى علماء الفلك المسلمين واستئنافا لذلك ستشكل لجدة أخرى لمتابعة البحث. ويجب الالتزام بالمواقيت المذكورة لأنها موافقة لما جاءت الأحاديث التي رواها أصحاب السنن مما علمه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ومن الطريف أن القرطبي في تفسيره ذكر طائفة تقول إن حل الصلاة وتحريم الطعام يكون بعد طلوع الفجر وتبينه في الطرق والبيوت وذكر في رواية للنساء أن حذيفة تسحر مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهار إلا أن الشمس لم تطلع وقال أبو داود هذا مما تفرد به أهل اليمامة وقال الطبري والذي دعاهم إلى هذا الكلام أن الصوم إنما هو في النهار والنهار عندهم من طلوع الشمس فالاولى والواجب أن نتبع ما صدر عن الجهات الرسمية في الاعتماد على المواقيت المذكورة في النتائج الرسمية والله أعلم